Book هاسب خمسون. خمسون. تي س و ن في المسبح. في المسبح. ا ل ج و م اليوم. الجو حار اليوم. ا ي ا ي هل نذهب إلى المسبح؟ هل نذهب إلى المسبح؟ كن ي ا ق ا ي و ا ق نام ماي؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ كن مي ب ا ش ط و ماي؟ هل معك منشفة؟ هل معك م ن ش ف ك ن ي ك ا ن <تصفيق> ِ ع و ا ئ ن ا ء م ا ي هل معك م ي و ر رجالي؟ هل معك م ي و ر رجالي؟ كنّي ش ُ ت ْ و ا م ا هل معك م ي و حريمي؟ هل معك م ي و حريمي؟ كن واي ن ้ำ داي مي؟ هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ كن دم ن ้ำ ب ن مي؟ هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ كن غردوت في ن ้ำ ب ن مي؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز؟ في الماء. ع ب ن ا م د ا ئ ت ي أي ن ل د و ش أي ن ل د و ش ه و ْ ن ب َ ي ن س ي ر َ ة ي و ت ي ْ أ ي ن ك ا ب ي ن ة ت غ ي ي ر ا ل م ل ا ب س أ ي ن ك ا ب ي ن ة ت غ ي ي ر ا ل م ل ا ب س و َ ن ت ا و ا ئ ن ا م ي و ت ي أ ي ن ن ظ ا ر ة ا ل س ب ا ح ة أين نظارة السباحة؟ نعم لك ماي. هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ نعم صاف ماي. هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ نعم أون ماي. هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ د ي ش ا ن ن ا ًّ ا ًّ ا ن ا ب ر ا ا ن ا ً ا ب ر ا ا ن ّ ا ًّ ا ًّ ا ًّ ا ًّ ا ً ا ل ّ ا ًّ ا ًّ ا ً ا ا ًّ ا ً ا ً د ا ً ا ًّ ا ًّ ا ًّ ا ًّ ا ًّ ا ًّ ا ً ا ًّ ا ً ا ًّ ا ًّ ا ا ً ا ا จะเ خرج الآن จากน้ำคารุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด